عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وجعلت لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدَا وَبَنِينَ شُهُودًا ومهدت لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا se on hyvä, فَكَّرَ on hyvä, että on hyvä, että on hyvä, että on hyvä, että on hyvä, että on hyvä, että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 وَلَا rutaba lavina, أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ minuuna, الَّذِينَ فِي lavina, firpulubihimarabu, alka مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا masala. يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلا هُوَ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 illa ashabal yamin fi jannatin yataasaa'un 'anil mujrimina ma salakakum fi saqab qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun ta'imul miskin wa kunna nakhudhu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 بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُنْفًا مِّنَ الشَّرِّ كَلَّا بَل لَّا يَقافُونَ الْآخِرَةَ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ O hän on ja